بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فقد تكلمنا سابقا عن تمهيد لهذه المراحل السبعة لطالب فهم كتاب الله عز وجل ونواصل في هذه الحلقة بإذن المولى وبإعانة منه سبحانه وتعالى الكلام عن شيء من هذا التمهيد أيضا ثم ندخل في المرحلة الأولى من المراحل السبعة وقبل الكلام عما بقي من التمهيد أريد أن أعرض سريعا لبعض الكتب التي ذكرناها البارحة حتى نزيل بعض الإشكال الذي قد يكون ورد في بعض الأدهام وأولا فيما يتعلق بأذنه جامع البيان للإمام ابن جرير رحمه الله جانع البيان في تاويل القرآن مسألة تأويل القرآن كلمة تأويل القرآن عند ابن جرير رحمه الله وعند من كان في طبقته من الأئمة لا تعني ما يفهم عادة من هذه الكلمة عند المتأخرين فكلمة التأويل عندهم رحمه الله تعني التفسير أما كلمة التأويل عند من تأخر من أهل العلم فتعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة دلت على ذلك ومراد ابن جرير رحمه الله بهذا العنوان ليس هذا المعنى الذي هو صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة دلت على ذلك لا وإنما هو أرد التأويل بمعنى التفسير بمعنى ما يقول إليه الكلام أو ما تؤول إليه حقيقة الكلام هذا هو مرادهم رحمهم الله من كلمة التأويل في عموم كلامهم سواء كان هذا في كتب التفسير أو في غيرها أيضا من الكتب الأخرى فكلمة التأويل ينبغي أن يعلم ويفهم أن لها معنى عندهم غير ما يتبادر إلى ذهان كثير من طلبة العلم في هذا الزمان الأمر الآخر وهو فيما يتعلق بتفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور رحمه الله قد يقول كثير من طلبة العلم بأن هذا التفسير العظيم وقد سبقت الإشارة إلى جلاله هذا التفسير قد يقال بأن هذا التفسير فيه شيء من العسر شيء من الطول فيه شيء من الاستطراد في بيان ما يتعلق بكتاب الله عز وجل وهذا حقيقة وحق في هذا الكتاب ولكن أيها المبارك نتكلم الآن مع طلبة العلم لا مع عامه المسلمين ونتكلم الآن عن من أراد أن وقته وذهنه وجهده وفكرة في تأمل, في تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى ومن كان على هذا النحو لن يضيره أن يقف وقفات مع كتاب مثل هذا الكتاب العظيم لا أقول لك اقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره فلن تستطيع ذلك غالبا ولن تستفيد منه أيضا كذلك الفائدة التي تريدها لأنك لن تستفيد من تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله إلا إذا أخذت ما عنده وقرنته بما عند الأئمة الأخر في كلامهم عن الآية المعينة التي تبحث عن تفسيرها وعن تأويلها ولذا قرنت لك بين تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله التحريق والتنوير وبين تفسير بن جرير حتى تمزج بين التفسير بالمؤثور الذي هو تفسير عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيك التفسير عن ابن المسعود عن ابن عباس عن أبي هريرة عن هؤلاء الأكابر رحمهم الله رحمة واسعة ويأتيك التفسير أيضا عن مجاهد ويأتيك التفسير عن قتادة ويأتيك التفسير عن الضحاك وعن سعيد بن جبير وهؤلاء الطبقة العالية من أهل العلم والفضل تنزج بين هذا وبين تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله فيما يتعلق باللغة واستنباط المعاني البلاغية لما نحتاج إلى تفسير الطاهر بن عشور لأن أولئك الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة من أئمة السلف ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يكونوا بحاجة إلى أن تبين لهم ما يتعلق ببلاغة الكلام وفصاحته وبيانه وعلو كعبه في الدلالة على المراد هذا لم يكن يحتاجون إليه أبدا لم يكن هؤلاء يحتاجون إليه ابدا لأنهم قد أدركوا لغة العرب بالطبيعة التي نشأ عليها بالسليقة التي تربوا عليها فإنهم كانوا في زمن كانت اللغة على أصلها وكانت سليمة بين الناس يتكلمونهم بلسان عربي مبين فكانوا يفهمون الكلام العربي على اتم وجه وعلى أكمل معنى لكن لما ضعفت اللغة في الأزمان المتأخرة احتاج. أهل العلم إلى بيان هذه المسائل حتى يستنبطوها ويستخرجوها من كتاب الله عز وجل ويبينوها للناس من بعدهم بل ويبينوها لطلبة العلم من بعدهم ممن ضعفت هذه الملكة لديهم ولذا ذكرنا لك هذا الكتاب فستستفيد منه كثيرا في هذا الشأن فيما يتعلق باستنباط واستخراج البلاغات في فهم المعنى فهما كاملا دقيقا في فهم أصل الكلمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وما تدل عليه من المعاني الأخرى التي قد لا تكون طرأت لك على بال ثم ذكرنا لك أيضا بعد ذلك الكتاب المسمى بمعجم حروف المعاني وهذا الكتاب معجم حروف المعاني تكلمنا عنه البارحة تكلمنا عنه سابقا فيما يتعلق بفائدة هذا الكتاب وجلالة قدره وما بذله هذا المصنف حفظه الله وشكر الله سعيه ما بذله فيما يتعلق بجمع حروف المعاني من أولها إلى آخرها في كتاب الله سبحانه وتعالى وأكد على قضية وهي مهمة جدا فيما يتعلق باختياراته لمعاني هذه الحروف ذكرنا لك أن ما بذله هذا المصنف هو مما قد يعجز عنه كثير من الناس بل بدون مبالغة أن ما فعله وما بذله وما تعب من أجله في جمع هذه المادة لو أنه وكل إلى جامعة كاملة من أولها إلى آخرها لأجل جمع هذه المادة قد تتعب هذه الجامعة بما فيها وما معها من الكوادر العلمية ولكن هو بدل نفسه و استغرق أوقات كثيرة جدا في جمع هذه المادة فشكر الله له أما ما يتعلق باختياره للمعنى الخاص بكل آية فيما يتعلق بحروف المعاني فلا قد يخالف كثيرا في هذا الشأن وسيأتيك أمثلة على ذلك كثيرة ولكن هذا لا يقلل في نفسك وفي ذهنك لا يقلل أهمية هذا الكتاب فإن فيه من الجهد ما ليس بالهيني أبدا بعد ذلك كأن أمس ذكرنا كتاب لسان العرب، وقلنا أن مصنفه هو الفيروز أبادي وهذا خطأ ليس بالصحيح من المعلوم عند عامة طلبة العلم أن هذا الكتاب لسان العرب هو لابن منظور رحمه الله رحمة واسعة وإنما كتاب الفيروز أبادي هو كتاب القاموس القاموس المحيط فالقاموس المحيط هو الذي للفيروز أبادي ولسان العرب لابني منظور ولسان العرب لبني منظور فيما يتعلق بهذين الكتابين ذكرنا لك سبب اختيار لسان العرب وتقديمه على الكتاب القاموس المحيط وذلك أن لسان العرب قد جمع المادة العلمية وحواها، فأخذ ما قبله من الكتب وجمع كل ما فيها. جمع فيه خمس كتب عظام من كتب اللغة العربية، جمع فيه هذه المادة، فعندما تريد أن تبحث عن معنى مما أنى كتاب الله سبحانه وتعالى، وتنظر في كلمة من كلمات هذا القرآن، تعود لكتاب لسان العرب، ستجد أنه ذكر أغلب المعاني المتعلقة بهذه الآية، ولذا اخترناه من بين الكتب، مع أن هناك كتبا أخرى. قد تكون أكثر تحقيق وأكثر تدقيق في ذكر المعاني المتعلقة بالكلمات في لغة العرب بعد هذا نريد أن نواصل فيما كنا قرأنا به في الحلقة السادقة فضل أبو السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن مدارمة النظر في هذه الكتب مجتمعة يعين بشكل واضح على فهم كلام السلف ويدرأ المرأة عن وصمة الاستهانة بكلام السلف في التفسير لأنه سيدرك حينها أن العطب في فهمه لا في كلامهم وأنه وإن فهم بعضها فهو لم يحب بكل ما قصدوه من المعاني لجهله بأساليب العرب في كلامها فإذا استقر ذلك عنده فلن يجرأ على مخالفتهم في غير مسائل الإجماع حتى يفهم التفسير ومغزاه ومبنى ويعرف أصولهم وقواعدهم في الاستنباط. ثم إن بدا له بعد ذلك أن يجتهد فليجتهد سدد الله خطاه. أحسنت يا بارك الله فيك هذه الغاية وهذا الهدف هو من أهم ما يكون الذي نريده من طلب علم في هذا الزمان أنهم عندما يقرأوا كلاما للسلف رحمهم الله في تفسير كتاب الله عز وجل إياهم ثم إياهم أن يقع في قلوبهم أن تفسير ابن عباس ليس فيه كبير شيء وأن تفسير مجاهد وتفسير قتاد وتفسير الضحاك وتفسير فلان وفلان من أئمة أهل العلم في ذاك الزمان ليس فيه كبير معنى وهذا للأسف. قد وقع واستقر في قلوب كثير من المهتمين بتفسير كتاب الله عز وجل فيقول لك يا أخي أنا قرأت في تفسير ابن كثير قرأت في تفسير ابن جرير قرأت في الدر المنثور في التفسير بالمأثور فما وجدت ما تتكلمون عنه من جهة قوتي ودقة كلام السلف رحمهم الله في تفسير كلام الله عز وجل لما لا يجد هذا لا يجد هذا لأنه لم يفهم كلامهم رحمهم الله السر في ذلك وسببه أنه لم يفهم كلامهم هم هو لم يفهم الآية فقط لا لم يفهم الآية ولم يفهم مع ذلك لم يفهم كلامهم هم رحمهم الله في تفسيرهم للآية وسبب ذلك أنه عندما نظر في كلام السلف رحمهم الله لم يكن عنده من الاله ولم يكن عنده من الأدات ما يفهم به كلامهم فضلا عن أن يفهم كلام الرب سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الناس بل كثير من طلبة العلم لا نريده أن يقع أيضا كذلك منا نحن في تفسيرنا لكلام الله سبحانه وتعالى بل في فهمنا لكلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين العلة والسبب هي فينا نحن ليست في كلامهم هم يتكلمون بلسان عربي مبين يتكلمون كلاما يفهمه من كان في زمنهم من كان مدركا لمعاني كلام العرب فمن لم يفهم كلامهم فالتقن فليل... فلي... فل... فل... الملامه بدءا إلى نفسه وليعد على نفسه بالذن والقبح ولا يعد على كلامهم رحمهم الله بشيء من ذلك أبدا فإنه قد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم فابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قد دعا له صلوات ربي وسلامه عليه بماذا أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل وهذه الدعوة وبنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان اثرها وظهرت ثمرتها على كلامه في كتاب الله عز وجل حتى شهد لابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه شهد له اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وكل الناس ممن علم شيئا من كتاب الله شهد لهذا الامام لهذا الحبر لهذا البحر في كتاب الله عز وجل شهد له بالجلاله وشهد له بدقة الفهم وشهد له بسعه العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى فلما تقرأ كلاما لابن عباس فلم تفهمه أو لم يطع في خلدك أن هذا الكلام فيه كبير شيء من توضيح المعنى المراد من هذه الآية فعد على نفسك بدءا باللوم لأنك قد خالفت اجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جلاله هذا الإمام في فنه في تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى فاذا ما السر في أن كثير منا لم يفهم كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين حال الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة ماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جلالة هذا الإمام في فنه في تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى فإذا ما السر في أن كثير مننا لم يفهم كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين في تفسيرهم لكلام الله سبحانه وتعالى السر أن الأداة والآلة التي كانت موجودة عندهم ليست موجودة عندنا بالشكل المرضي الكافي لأن نفهم ذاك الكلام لكن بدءا لن تستطيع أن تأخذ هذه الآلات ولا أن تحصل هذه الأدوات حتى يقر في نفسك أن العيب فيك لا فيهم وأن النقص في فهمك لا في ما جاء عنهم إذا تبين ذلك واستقر في نفسك أيها المؤمن يا طالب العلم عندئذ أبشر بخير فإن أول الطريق أن تدرك أنك لست على جابة في مخالفتك ل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مخالفتك لأئمة الدين من العلماء المفسرين لكتاب الله سبحانه وتعالى هذا مقصد عظيم وهدف سامن نريده بإذن الله عز وجل أن يتحقق من هذه الدروس أريدك بدءا أن يتضح لك الأمر جليا أن النقص عندنا نحن لا عندهم هم نعم قد يخطئ الصحابي في تفسير آية من كتاب الله عز وجل وهذا واقع قد يخطئ ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وقد يخطئ ابن مسعود بل قد يختلفون فيأتي ابن عباس فيفسر الآية تفسيرا ثم يأتي ابن مسعود فيفسرها تفسيرا مخالفا لتفسير ابن عباس ويأتي قتادة فيخالف ابن عباس ويأتي المجاهد فيخالف سعيد بن جبير وهكذا لا شكال في ذلك أبدا وإن كان هذا ليس بكثير بينهم أبدا ولكن هذا الخلاف إنما يكون دائرا في محيط أهل العلم وفي دائرة العلم لا في الاعتراض عليهم جميعا رحمهم الله فيما جاء عنهم من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ففرق كبير بين هذين الأمرين فرق أن تخالفهم جميعا في تفسيرهم لكلام الله سبحانه وتعالى بل أن لا يروق لك ما جاء عنهم من بيان وتوضيح لكلام الله وفرق أن تجتهد في مسألة فتجد أن ابن عباس رضي الله عنه قد قال في آية من الآيات كذا وكذا في بيان معناها فتجتهد أنت وتبحث في كلام أهل العلم وتجد من كلامهم ما يؤيد كلامك فتختار قولا يخالف كلام ابن عباس أو كلام ابن مسعود أو كلام فلان وفلان من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام التابعين لا بأس في ذلك ولك أن تجتهد ولكن لا يكون هذا ديدنا لك ولا يكون عن تنقيص لكلامهم رحمهم الله وإنما يكون في أفراد من المسائل فإذا كثر ذلك عندك فاعلم أنك لم تسر على خطاهم ولم تقتفِ آثارهم رحمهم الله في فهمهم لكلام الله عز وجل وهم اعلم الناس وخير الناس وافضل الناس واتقى الناس واقرب الناس الى الحق بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نعم بعد ذلك ندخل في المراحل السبعه مرحله, مرحلة ونستعين الله عز وجل بالبدء بالمرحله الاولى اقرا يا عبد السر المراحل لطالب فهم القرآن إذا تبين ما سبق فهذه هي المراحل المرحلة الأولى إدراك المعاني اللغوية التي تحتملها لغة العربي للكلمات الواردة في الآية ثم تحديد المعنى أو المعاني اللغوية المورادة في الآية نفسها هذا الأمر من الأهمية بمكان ذلك أن كلمات القرآن العظيم من جهة الوضوح وعدمه يمكن جعلها على ثلاث مراتب المرتبة الأولى كلمات مشهورة واضحة المعنى والدلالة مثل الناس الشمس القمر البحر الشجر السمع البصر النور اليتيم الفقير المرتبة الثانية كلمات متداولة واضحة المعنى الظاهر لكن من يتأمل معنى هذه الكلمات في كتب التفصيل ودواوين اللغة سيجد أنها تنطوي على عدد من المعاني البديعة التي لم تخطر له على ذلك وهي معاني يحتملها السياق بل كثير منها قد جاء التصريح بها أو التميح عنها من الثلف الصالح في كتب التفسير بالمأثور لكن لعدم ورود احتمال هذه المعاني أصالة في خاطره فإن الناظر في تفسير الثلف لا يتأمل هذه المعاني في كلامهم بل قد يستنكر على المحققين من المتأخرين الخوض في هذه المسائل ومن جهل شيئا عاداه ومن أمثلة هذه الكلمات فأوزهم حرفكم وشددنا أثرهم فأجاءها المخاض كويرت كشطت كدهان الصمد التغاب رفرف عبقري احقابا صليا باخع جمالات صفر عيثية وهذا النوع من الكلمات هي التي سنقف عندها طويلا في هذه الرسالة أحسنت يا بارك الله فيك الآن لتوضيح هذه النقطة فيما يتعلق بإدراك المعاني اللغوية إدارات المعاني اللغوية لهذه الكلمات التي وردت في كتاب الله عز وجل وهذه هي المرحلة الأولى التي ذكرنا لكم سبب جعلها هي المرحلة الأولى لأن نظرنا في كتاب الله كما سبق وجدنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى عبارة عن عبارة عن سور وهذه السور تتكون من من آيات وهذه الآيات تتكون من من جمل وهذه الجمل تتكون من من كلمات وهذه الكلمات تربط بينها حروف حروف المعاني وهذه الكلمات تربط بينها حروف المعاني. فبدأنا بأقل شيء من الأساس بموضوع الكلمة بدأنا من أول شيء فيما يتعلق بالكلمة فنأخذ الكلمة لنفهم معناها ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يليها ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يليها فأول ما أخذنا معنا هنا هو موضوع الكلمة لابد أن نفهم الكلمة هذه في لغة العرب ماذا تعني؟ ماذا يراد بها؟ وأن نفهم أيضا كذلك هذه الكلمة في هذا السياق ماذا تعني؟ فعندنا عدة من الإدراكات لابد أن ندركها للكلمة فالكلمة بأصلها في أصل لغة العرب ماذا تعني لها معنى ولا شك عندما نقول مثلا صلى عندما نقول صلى كلمة صلى هذه عبارة عن ماذا عبارة عن اسم او فعل فعل فعل, فعل ماضي ليس كذلك صلى هذا الفعل الماضي في لغة العرب ماذا يعني في لغة العرب ماذا يعني حدوث هذا التالي في, في زمن ماضي حدث ماذا هنا هل هو الصلاة التي نعرفها الآن تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم في لغة العربي في أصل اللغة لما نقول صلى لما يقول عربي قبل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان صلى ماذا يقصد يقصد مجرد الدعاء عموم الدعاء فإذا في أصل اللغة هذه الكلمة تطلق على الدعاء على مجرد الدعاء دون هذه الأفعال التي نفعلها نحن فهذا لن يكون إلا في, في الإسلام بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة تطبيقا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إذا هذه الكلمة لها معنى في اللغة في أصلها لكن بعد أن جاءت, جاءت في موطن خاص من كتاب الله سبحانه وتعالى عندئذ أصبح لها معنى آخر يناسب هذا السياق الذي جاءت به أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود لنستكمل ما بدأناه بإذن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أيها الأحبة في روضة من رياض الجنة ونستكمل ما كنا نتكلم عنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من مرحل فهم كتاب الله عز وجل ذكرنا أن هذه الكلمات هي في أصلها لها معنى في لغة العرب ثم لما تأتي في سياق محدد معين سواء كان هذا السياق في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام أحد الناس يكون لها معنى محددا في هذا الموطن بالذات يدل على ذاك السياق فقلنا مثلا كلمة صلى كنا نتكلم عنها هذه كلمة صلة أو الصلاة كانت في أصل لغة العرب هي تطلق على مجرد على مجرد الدعاء فلما يقال فلان صلى أي دعاء سواء كان هذا الدعاء لاحقا به بعد ذلك بعض الأوصاف الزائدة عليه كما أنك مثلا نقول فلان صلى وقد نريد بهذه الصلاة أنه ابتهل ابتهالا شديدا فيه ركوع وفيه سجود وكان هذا موجود في أيام الجاهلية حتى قبل موعة محمد صلى الله عليه وسلم بل كان موجود أيضا كذلك عند الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام فهذه الكلمة في أصل لغة تدل, تدل على مجرد على مجرد الدعاء وقد يحتف بها أمور أخرى تحدد أو يحدد هذه الأمور القراء والسياق الذي يجيء في خلل هذه الكلمة إما يسبقها وإما يلحق بها إذن فالمقصود هنا أن أصل الكلمة لها معنى فلما جاءت في كتاب الله عز وجل وهذا هو المراد هنا قد يكون لها معاني أخرى ولكن لا ينبغي أبدا أن يغيب المعنى الأصلي عن الذهن لا ينبغي ابدا أن يغيب المعنى الأصلي عن الذهن وهذا هو الأمر الذي نريد أن نؤكده هنا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى إياك ثم إياك إذا أردت أن تفهم كلمة من كتاب الله عز وجل أن يغيب المعنى الأصلي الذي جاءت هذه الكلمة في لغة العربي للدلاله عليه فلا يطغى المعنى الثاني الذي حدث بعد ذلك حدث نتيجة قدينة شرعية نتيجة لقرينة دل عليها السياق وغير ذلك من القرائن لا ينبغي أن يغيب المعنى الأصلي بل يبقى المعنى الأصلي موجود في الدين فكلمة الصلاة مثلا أو صلى ذكرنا أنها في أصل اللغة هي الدعاء بعد ذلك عندما تأتي هذه الكلمة في نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة معلومة أن لها هيئة محددة معروفة يعرفها جميع أهل الإسلام إذن هذه الصلاة لما تغير المراد منها أو بعبارة أدق لما تطور المراد منها فأصبحت الصلاة لا هيئة محددة معلومة فيها أفعال فيها أقوال تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم ونحو ذلك هذا المعنى في الصلاة المعنى الشرعي لكلمة الصلاة لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك المعنى الأصل للكلمة وهو مسألة ماذا؟ الدعاء وهو معنى الدعاء لهذه الكلمة لأن الصلاة في أصلها هي إنما هي من قبيل, من قبيل الدعاء والابتهال وهذا يدلك على معنى لابد وان تفقهه من كتاب الله عز وجل وهو أن تسمية شريعة من الشرائع أو رقنا من الأركان أو واجبا من الواجبات جسم محدد له أصل في اللغة يدل على أن هذا الأصل هو لب هذه الشريعة أو هو لب هذا الركن، أو هو لب هذا الواجب الذي جاء من كتاب الله عز وجل فعندما نتكلم عن الصلاة مثلا الصلاة قد عرفناها وأدركناها فما لب الصلاة دعاء دعاء والدعاء. لب الصلاة لما لأن لم ننسخ ولم نلغي المعنى الأصلي الذي اشتقت هذه الصلاة من لغة العرب اشتقت هذه الصلاة ودعلت هذه التثنية لها من تلك الكلمة الأصلية في لغة العرب فلما اشتقت الصلاة من هذه التسمية من هذه الكلمة علم أن أصل الصلاة ولب الصلاة هو هو هذا الدعاء لب الصلاة هو هذا الدعاء فالصلاة من أولها إلى أخرها هي في حقيقتها ماذا هي في حقيقتها دعاء هي في حقيقتها دعاء خذ مثلا أيضا كذلك مثال آخر الزكاة في كتاب الله وجل الزكاة في كتاب الله سبحانه وتعالى معلومة تخرج مالا محددا بنسبة معينة إذا دار الحول عليك حسب اختلاف الأموال ونحو ذلك فالزكاة لما تسمع آية من كتاب الله عز وجل فيها أمر بالزكاة أو كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام عن الزكاة فإن الذهن مباشرة ينطلق إلى الزكاة المعهودة المعروفة التي هي ركن من أركان الإسلام التي هي ركن من أركان الإسلام لكن هذه الزكاة سميت زكاة لما؟ تنقية الشيء من تذكية الشيء من تهذيبه من تنقيته فإذا ما الهدف؟ الأسمى من هذه الزكاة أو قل بعبارة أخرى ما لما شرع الله عز وجل هذه الزكاة على عباده هل من أجل أنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيء من أموالهم هل لأجل أن الله سبحانه وتعالى يريد من ذلك أن يكون فيه تكافل في المجتمع وإن كان هذا مراد لكن أصل المسألة في ماذا في التزكيه التهذيب هي تزكية النفس أولا ثم تزكية ثم تزكية المال اللي هو لا بعد ذلك تزكية المجتمع من أوله إلى آخره فتزكية النفس بتزكية المال ثم تزكية المجتمع لأن هذه الزكاة إذا فعلت وعمل بها أهل الإسلام ولم يقصروا فيها فإنها تكون سببا في تزكيتهم في تهذيبهم في تخليصهم من الشوائب التي تنخر فيهم في كل إنسان بمفرده أو أيضا في المجتمع من أوله إلى آخره هذا المعنى الأصلي الذي جاء في كلمات وردت في كتاب الله عز وجل لا ينبغي أبدا أن يغيب لا ينبغي أبدا أن يغيب خذ أيضا كذلك الصيام قد وردت في كتاب الله عز وجل وخذ أمثلة كثيرة جدا تأملها في كتاب الله لابد وأن تفقه هذه المسألة معها وهو ان المعنى الاصلي للكلمه يبقى حاضرا في الذهن ولا يغيب اذا اردت ان تدرك المعنى الكامل وانا اعيد واكرر على هذه النقطه ان مرادنا هنا من هذه المراحل السبعه ان ندرك المعنى الكامل يعني الكامل الذي نستطيع ان نصل اليه من ايات كتاب الله سبحانه وتعالى اما المعنى الجزئي الناقص فهذا قد يدركه بغير هذا التعني يعني شريف جزاكم الله خير شيخ. فضيلة قلت لا ينبغي أن يغيب المعنى الأصلي الذي جاءت الكلمة للدلالة عليه. فكيف إذا جاءت الكلمة بالمعنى الأصلي هل تحمل مثال الصلاة إن, إن الله مريقت يصلون على النبي. فهل أحملها على الصلاة أيضا التي نصليها نحن ولا <ótimo> التي تشتمل على أقوال وأفعال مخصوصة أم أم تترك على معناها الأصلي. وهي ضارة كمثيل. هذا جميل. بالنسبة للمعنى الأصلي إذا جاءت الكلمة في كتاب الله عز وجل ولم تنقل عن معناه الأصلي فتبقى على المعنى اللغوي التي جاءت في أصل اللغة عليه ولكن ينبغي أن يدرك أن المعنى الأصلي في اللغة قليل ما يبقى على ما هو عليه غالبا أن نصوص الكتاب والسنة إذا جاءت بكلمة من أصل اللغة أنها تضيف عليه معنى أنها تضيف عليه معنى مثلا في الآية التي قرأت يبارك الله فيك إن الله وملائكته يصلون على النبي هل الصلاة هنا هي مجرد الدعاء لا ليست الصلاة هنا هي مجرد الدعاء وإنما الصلاة هنا كما فسرها أبو العالية الرياح رحمه الله وكما جاء عن علماء اهل الإسلام في تفسير هذه الكلمة وهو القول المرتضى الذي ارتضاه جماعة من المحققين أن الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد الدعاء وإنما هي ثناء الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وهذه منزلة غير منزلة مجرد الدعاء منزلة أفضع وأشرف وأكرم. فالله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أي أن يثني عليه صلوات ربي وسلامه عليه في الملأ الأعلى عند ملائكته جل وعلا فهذا معنى الزائق على المعنى الأقلي لكلمة 돼요 لك لك تتتوقف على معنى أقلي لك تتوقف على معنى نعم لا تتتوقف بل غالبا إن, أن السياق هو الذي يدل على المعنى الزائد السياق هو الذي يدل على المعنى الزائد الذي جاء به الشر سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأيضا من كلام اهل العلم السياق هو الذي يدل على هذا المعنى الزائد ذكرنا لك أن الكلمات في كتاب الله عز وجل ممكن أن تقسم على ثلاث مرات على ثلاث مرات كلمات ظاهره واضحة جلية لا تحتاج إلى بيان ولا إلى توضيح فلو قلت لأي إنسان كلمة الناس كلمة الشمس كلمة القمر كلمة الشجر كلمة السمع كلمة البصر كلمة النور اليتيم الفقير هذه الكلمة تحتاج إلى شرح وإضاحة؟ هل هناك من يجهل مع معنى هذه الكلمة؟ لا وهذه جملة ليست بالقليلة من كلمات هذا القرآن العظيم هي على هذا النحو هناك مرتبة أخرى للكلمات في كتاب الله عز وجل وهي كلمات متداولة واضحة المعنى الظاهر كلمات متداولة واضحة المعنى الظاهر لكن من يتأمل معنى هذه الكلمات في كتب التفسير ودووين اللغة سيجد أنها تنطوي على عدد من المعاني البديعة التي لم يلتفت إليها هو في بادئ الأمر وهذه المرتبة الثانية من الكلمات قد سمعت لها بأمثلة من هذه الأمثلة كلمة تؤزهم الأذ في أصل اللغة كثير من الناس يعرفوا معنى الأذ فيه شيء من الدفع ولكنه دفع يكون فيه شدة وقوة ونحو ذلك لكن كلمة تؤذهم في كتاب الله عز وجل لما وردت هل أريد بها مجرد الأذ فقط الدفع بقوة لما قال الله عز وجل تؤذهم أذى هل هنا الأذ الشياطين هذه للكافرين هل هو مجرد الدفع بقوة فقط لا ارجع إلى كلمة أذ في لغة العرب وارجع إلى كلمة اذ في كتب التفسير باللغة وارجع إلى كلمة اذ في كتب التفسير بالماثور ستجد أن كلمة أذ لها من المعاني ما لم يخطر لك على بال وأنها دلت على حقيقة وعلى أمر عظيم بينه الله عز وجل بهذه الكلمة تأزهم أذى تأزهم أذى ومن المعلوم أن كلمة أذى هنا ما موقعها من الإعراب مفعول مطلق مفعول مطلق أحسن تعبارته فيك مفعول مطلق تؤزهم أزف جاءت الدلالة على أن هذا الأز قوي وشديد ومتكرر لكن تأمل كلمة الأز ستجد الأذ في اللغة العربية يطلق على عدة... على عدد من المعاني أو على عدة معاني وهذه المعاني سأذكر لك شيئا منها الآن حتى تتصور معنى المراد هنا بالمرتبة الثانية الكلمات الواضحة لكن لها معنى قد لا يخطر لك على بال كلمة الأز تجد تارة على الامتلاء تارة تدل على الامتلاء الشديد بمعنى أنك تأتي بمثل تأتي بقدر أو تأتي بشيء ممكن أن ينفخ نفخ من الجلد أو البلاستيك ونحو ذلك فتملأه فتم ملعا كلمة الأذ من معانيها في لغة العرب الامتلاء ليس الدفع بشدة وقوة هذا معنى ثابت لها ولكنها تدل على معنى آخر ما هو؟ هو الامتلاء فيقال في لغة العرب المجلس أذى أزيزاً أو يقال امتلأ المجلس امتلاء فأزل المجلس بأهله أو أزل المجلس أزيزاً أو امتلأ المجلس امتلاء هذه كلها بمعنى بمعنى أن المجلس هذا امتلأ بالناس والحشر من كثرة الداخلين فيه فكلمة الأز منعنيها أنها تدل على الامتلاء أيضاً من معاني الأز في لغة العرب أنها تدل على الاختلاط تدل على الاختلاط سيقال في نغة العرب أذ الزيت بالماء أي اختلط الزيت بالماء حصل بينهما ما نوع من الاختلاط أو يقال أذ الناس بعضهم ببعض أي اختلطوا فيما بينهم فأصبح بينهم مرج وهرج وداخلة واختلطوا فيما بينهم واختلط الزيت بالماء ونحو ذلك فهناك شيء من الاختلاط بين هذه الأشياء التي جاءت واصلة بينها هذه الكلمة وأيضاً مما يعني الأزل في لغة العرب أنه أنها تدل على شيء من شيء من الاضطراب والحركة فيقال أزل قدر بالماء كيف أزل قدر بالماء بمعنى أن هذا القدر لما غلى فيه الماء واشتد غليان الماء بدأ يتحرك ويضطرب بدأ يتحرك ويضطرب فمن معاني الأز أيضا الاضطراب والاختراف هذه المعاني يا أخي مبارك لو تأملتها في هذه الآية من سورة مريم تأزهم أزا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا لو تأملت هذه المعاني في لغة العرب لوجدت وجدت أنها على الكافرين في أز الشياطين لهم فالشياطين تأتي إلى هؤلاء الكافرين فتأزهم أولا تخالطهم وتمتزج معهم فتكون كأنهم وهم في جسد واحد وكأنهم وهم هم ليس بينهم اختراق أبدا بل هم شيء واحد الشياطين مع الكافرين أصبحوا في الشيء الواحد ثم إن خالطتهم مخالطة شديدة جدا ولما خالطتهم أصبحت بعد ذلك قد ملأت هذه الأجساد ونفختها بالشر ونفختها بمعصية الله عز وجل ونفختها بالرغبة الاستجابة لابليس عليه من الله اللعنه فلما خالطتهم ملأتهم رغبة في معصية الله سبحانه وتعالى بل وملأتهم قوة على تجاوز أوامر الله عز وجل وارتكاب نواهيه وهذا من المراد للشياطين مع هؤلاء الكافرين أنها تزيدهم قوة على قوتهم في الباطل تزيدهم قوة على قوتهم في الشر ثم لما ملأتهم أيضا أصبح مع هذا كله نوعيش اضطراب ونوع حركة لكن هذه الحركة هل هي موجهة في طاعة الله عز وجل لا وإنما هي موجهة في, في معصية الله سبحانه وتعالى فلما حصلت هذه الحركة والاضطراب حصل هذه حصل هذا الاضطراب وحصلت هذه الحركة من هؤلاء الشياطين مع هؤلاء الكافرين دفعتهم دفعا قويا جدا إلى ماذا إلى معصية الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في كلمة تؤزهم أذى كان في بادئ الأمر المعنى فيه شيء من الظهور، ولكن بعد ذلك عندما تتأمل كلمة أذ في لغة العرب، تتأمل كلمة أذ من كلام المفسرين رحمهم الله، من كلام السلف رضوان الله عليهم اجمعين ستدرك معنى هذا الكلام، وتدرك ما الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى، أو من معاني ومن دلائل هذه الآية في وصف حال الشياطين مع الكافرين. ولذا بعد ذلك كله أيها المبارك أيها المؤمن لا تستغرب ولا تعجب أن ترى من يعان على الشر فيقف مثلا على رجليه ست سبع ثمان ساعات يرقص ست سبع ثمان ساعات وهو والعياذ بالله مع الشيطان وفي الشيطان ولأجل الشيطان تجده أنه ست بينما لو أراد إنسان مننا أن يلقي كلمة أو يخطب خطبة أو يقف واقفا في صلاة ونحو ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من القوة المعتادة التي يريد منه سبحانه وتعالى أن يبذلها في طاعته فإذا وقف ساعة أو ساعتين في الكلام أو في الصلاة فإنه ماذا يحصل له شيء من, من التعب شيء من المشقة بينما هؤلاء الكافرين وهؤلاء الفاسقين وهؤلاء الفاجرين قد يقف الواحد منهم خمس وست ساعات من دون أن من دون أن يشعر بشيء من التعب والإرهاق وإنما يسقط بعد ذلك سقوطا كاملا واشدا هذا من أز الشياطين لهم فإن الشياطين تأزهم أزا لأن الله عاقب هؤلاء الكافرين وعاقب هؤلاء الفاجرين وعاقب هؤلاء الفاسدين بأنه أرسل الشياطين عليهم تأزهم أزا هذا معنى من معاني كلمة أز قد ظهر منه شيء قبل ذلك ثم بان منه أشياء وأنت لو تأملت هذا جيدا في كلام السلف رضوان الله عليهم مجمعين ثم في كلام المفسرين ثم في كتب الله لو جدت ما هو أكثر من ذلك بكثير واضح فإذا كتاب الله سبحانه وتعالى بقدر ما تعطيه بقدر ما بقدر ما يعطيك بقدر ما تعطيه بقدر ما تأمل الكلمة الثانية التي بعدها حرفكم وهذا معنى ظاهر بديل قد استنبط منه الفقهاء أنه لا يجوز للرجل أن يأتي المرأة امرأته في في دبرها لأن الله عز وجل أباح له ماذا أباح له موطنا موطن الحرف موطنا الحرف, موطن الحرف موطن الحرف الذي يكون فيه مناسبة لأن يضع يضع الرجل ماءه في مكان ك الأرض المحروثة له فتنبت هذه الأرض وتأتي بالذرية فهذا هو موطن الحرف أما بالنسبة للدبر فهو ليس موطنا للحرف ولذا استدل الشافعي رحمه الله وجماعة في القول الجديد له واستدل أيضا كذلك قبله وهو قول الحنفية بل قول جمهور في هذا الباب أن اتيان المرأة في دبرها لا يجوز استدلوا بهذه الآية وبأدلة أخرى معلومة من السنة النبوئي لكن الكلام عن لفظة حرثكم في كتاب الله عز وجل أنها جاءت في موطن خاص واضح لدلالة محددة معينة كذلك وشددنا أسرهم ما معنى كلمة أسرهم وما الذي دلت عليه كذلك فأجاءها المخاط وغيرها كثير وأنا لا أريد أن أمر عليها سريعا ولكن أيضا بإذن الله سيأتي الكلام عن أمثلة لأن الوقوف على كل كلمة هو الحديث عن معناها وعن ذللتها في كتاب الله عز وجل قد يطول جد وإنما المراد هنا أن نذكر أمثلة على ذلك وستأتي أمثلة أوسع وأبسط مع كلام أهل العلم وتطبيق ذلك من كلام السلفي وكلام المفسرين وكلام أهل اللغة في تفسيرهم لكلام الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكراً وعينا من خشيته ذامعة اللهم ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقى اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل وصلى الله عليه